119. ومساكن فِي في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 110. وأخرى تحبونها 111. نصر من الله وفتح قريب 112. وبشر المؤمنين 113. صار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن طائفه من بني اسرا